الشرح هذه الأربعين النووي للإمام الحافظ الإمام النووي رحمه الله تعالى ووصلنا إلى الحديث الثاني والعشرون قال رحمه الله تعالى عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم قال والله لا أزيد على ذلك شيئا رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال ومعنى حرمت الحرام اجتنبته ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. فهذا الحديث الحديث الثاني والعشرون من هذه الأربعين النووية التي جمعها الإمام النووي رحمه الله تعالى و. جمع رحمه الله الحديث التي رأى أن الإسلام يدور عليه وأنها أصول من أصول الدين وغير ذلك مما رحمه الله تعالى نواه فهذا الحديث حديث جابر بن عبد الله الأنصاري وجابر بن عبد الله الأنصاري هو جابر بن عبد الله بن عمر بن حرام الأنصاري ويكن أبي عبد الله على الصحيح على الصحيح من أقوال العلماء أنه يكن بأباء عبد الله وجابر بن عبد الله صحابي جليل من, من الأنصار أي من أهل المدينة وولد في المدينة قبل الهجرة بستة عشر سنة قبل الهجرة بستة عشر سنة أي لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كان عمره ستة عشر سنة لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام كان جابر عمره ستة سنه سنة وجابر بن عبد الله واحد من الذين شهدوا بيعة العقد شهدوا يعني الأنصار السبعين الذين جاءوا المرة الثانية وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام فهو كان واحد منهم رضي الله عنه ووالده صحابي جليل والده صحابي جليل ولذلك شا والده شارك مع النبي عليه الصلاة في غزوة بدر وغزوة أحد وفي غزوة أحد منعه كان يريد أن يخرج للغزوة جابر فوالده منعه كان له قيل قال كان له عشر بنات فقال إبق اعتني بأخواتك وغير ذلك فاني أرى أني أول من يقتل في هذه الغزوة هذه من هذه من من, من, من ال من البركات وهذه من الآيات التي أعطاه الله عز وجل لهذا الصحاب الذي هو والده وكان أول من قتل في هذه الغزو أول من قتل بهذه الغزوة حتى أنه مثل به مثل كفار قريش مثلوا به قطع أذنيه إلى غير ذلك لأنه كان شديد عليهم في هذه الغزوة فلما قتل مثلوا بجسمه وقطع أذنيه وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي أي والد جابر عبد الله بن عمر بن حرام ذكر النبي عليه الصلاة والسلام له من الكرامات وذكر له من الأشياء العظيمة جدا حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني رؤية أبو جابر عبد الله بن عمر بن حرام أنه أن الله جل, جل وعلا سأله ماذا تتمنى يا عبدي فقال أتمنى أن أرجع فأجاهد في سبيلك فأقتل مرة أخرى فتمنى أن أن يفعل نفس الشيء لوجه الله عز وجل سبحانه وتعالى وله له من الكرامات العظيمة التي اعطاها الله جل وعلا له سبحانه وتعالى ولذلك منعه من المشاركة في هذه الغزوة بسبب أخواته البنات وفعلا جابر آثر البقاء مع أخواته ولم يخرج لهذه الغزوة لكنه بعد وفاة والده لم يترك غزوة ابدا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني شارك في كل الغزوات مع النبي عليه الصلاة والسلام عدا غزوة, غزوة بدر وأحد لأن والده قد ناب عنه قد ناب عنه في هذه الغزوة وهو بقي مع إخوته مسؤولا عنهم وكان جابر بن عبد الله فقيها عالما رضي الله عنه وكان يفتي في المدينة النبوية في زمانه وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا من كبير من الأحاديث قيل بلغت 1400 حديثا ورد منها يعني في صحيح البخاري ومسلم مائتين واثنى عشر حديثا لجابر بن عبد الله فهو من العلماء من المحدثين عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وعاش هذا الصحابي جابر بن عبد الله ما يقارب 94 عاما وكان من المعمرين الذين عمروا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي آخر أواكر حياته كف بصره لأنه عمر طويلا فقيل أنه هو آخر من مات من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة في المدينة يعني آخر من مات من الصحابة في المدينة فرضي الله عنه وأرضاه وله من المناقب وله من الكرامات له ولأبيه لغير ذلك مما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مما جاء في مناقبه من سيرة من سيرته إلى غير ذلك مما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في سيرة هذا الصحابي الجليل هذا الصحابي الجليل وقد لقيه النبي عليه الصلاة والسلام مرة والنبي كان يتفقد حاله لمكانته إلى غير ذلك فسأله عن حاله وغير ذلك فقال تزوجت فقال بكرا أم تيبا فقال ثيبا يا رسول الله والثيب التي سبق لها الزواج والبكر التي لم يسبق لها الزواج فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك بنت شابة لم يسبق لها الزواج فأخبر يعني بين للنبي عليه الصلاة والسلام بين له رحمه الله تعالى قال والدي استشهد بغزوة أحد وكان لي أخوات صغارا قال فكريهت أن تزوج بكرا صغيرة مثلهن فلا تؤدبهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن الله أكبر فآثر جابر رضي الله عنه بشفقته على أخواته وآثر مصلحتهن على حظ نفسه الله أكبر لما أنه شاب وكذا ومع هذا يتزوج الصغيرة يعني قد لا تعتني باخواته وكذلك فقد تحصل بينهن بينهن اشياء الى غير ذلك بعكس المراه التي سبق لها الزواج فتكون معتنيه بالصغيرات وبالأخوات الى غير ذلك فهو رضي الله عنه آثر حق اخواته على حق نفسه ف في هذا الحديث في هذا الحديث ان جابر رضي الله عنه الله عنه قال أن رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل هذا الرجل قال للنبي عليه الصلاه والسلام يسال النبي عليه الصلاه والسلام أرأيت ارايت اي أخبرني يا رسول الله إذا صليت الصلوات المكتوبات يعني اقتصرت على الصلوات الخمس ولم أتنفل ولم اتنفل فجابر رضي الله عنه يقول هنا أنه أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل لم, لم, لم يعينه ولم يذكر اسمه لم يعينه ولم يذكر اسمه وهل هذا يضر لا يضر لأن المقصود القضية التي وقعت ولا نحتاج كما يقول العلماء إلى التعب في البحث ومعرفة هذا الرجل ومن الأصول التي قررها العلماء رحمه الله تعالى أن جهالة الصحابي لا تضر حتى ولو لم نعلم اسم هذا الصحابي ولم يعين فهذا لا يضر لماذا لأن الصحابة كلهم عدول. ثقات سواء علمنا من هو أو لم نعلم فإذا جاء رجل وقال رجل قال عنه بسلم فهنا جهالة لا تضر. لماذا لأنهم الصحابة كلهم عدول. ثقات رضي الله عنهم وأرضان لكن هنا القضية التي وقعت لا نحتاج في البحث عن من هو الصحابة لأنه يعني المسألة لا تتعلق بمعرفة من هو فقال أرأيت يعني أي بمعنى أرأيت بمعنى أخبرني إذا صليت المكتوبات يعني اقتصرت على الصلوات الخمس ولم أتنفل فالرجل جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عما يجب جاء يسال عما يجب فقال يا رسول الله رأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحلت الحلال وأحرمت الحرام فإذا صليت الصلوات المكتوبات يعني الصلوات الخمس في اليوم والليلة وهذه مسألة خلافية بين العلماء رحمه الله تعالى هل ما يجب علينا لا شك أن الذي فرض علينا الصلوات الخمس لكن هل هناك صلوات أخرى تجب على الإنسان أم لا؟ فهذا محل خلاف بين العلماء اختلفوا في تحية المسجد لأن النبي أمر بها صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فقال الذي يجلس يؤثم لكن هل وجوبها كوجوب الصلاوات المكتوبات فهذه الأدلة وغير ذلك من الأدلة الواردة عن النبي عليه والسلام تبين أنها ليست واجبة كوجوب الصلاوات المكتوبات وليس معنى هذا أنه قد لا تجب قد تجب, قد تجب الصلاوات أخرى غير المكتوبات بماذا ب... كالذي ينذر مثلا كالنذر واحد نذر أن يصلي لله جل وعلا ركعتين مثلا قبل صلاة المغرب أو بعد صلاة المغرب فهنا تجب عليه أصبحت واجبة عليه لماذا لأنه نذر والنذر واجب إذا لم يكن في معصية الله جل وعلا سبحانه وتعالى. كذلك الصوم الصوم نعرف أن الصوم المكتوب عليه ما هو صوم رمضان قد يجب صوم على الناس كالكفارات أو النذور قد ينذر الإنسان صوما فهنا يجب عليه يجب عليه هذا الصوم واصبح واجبا في حقه لكن اصبح واجبا بسبب لسبب معين فإذا كانت هذه الصلوات أو هذا الصوم له سبب معين فهنا يجب يعني سبب معين يوجب على هذا الإنسان فهنا يجب كما ذكر ذلك العلماء رحمه الله تعالى لكن الرجل هنا و أحاديث أخرى جاءت يعني بين في هذا الأمر أن الصلوات يعني المكتوبات إذا الإنسان أتى بالصلوات المكتوبات ولم يزد عليها فهذه لا شك أنها سبب كبير من أسباب دخول الجن لكن هل الانسان يضمن هل الانسان يضمن أن هذه الصلوات, الصلوات كانت كما يجب ولذلك يأتي النفل والتطوع ليجبر لي به الإنسان ما نقص من هذه الصلوات كثير من الناس يخرج من صلاته وليس له شيء وإنما أدى فريضة وخلاص لا خشوع لا تدبر ولا شيء يعني من من دخوله في الصلاة إلى آخر الصلاة وهو غافل غير موجود في هذا العالم وإذلك النبي عليه الصلاة بين هذا الأوان الإنسان قد يخرج وله أجر قليل جدا المهم أنه أدى الواجب لكن هل يؤجر الأجر العظيم الذي كان يأخذه مثلا النبي عليه وسلم أو الصحابة الكرام فهذا يحتاج إلى عمل كما قلنا اخواني كرام ففي عدد من الأحاديث في هذا الأمر وأن عدد من الناجة وسأل النبي عليه الصلاة والسلام أنهم إذا أدوا ما فرض عليهم وما زادوا فهل يدخلون الجنة؟ قال النبي نعم فيها أن هذه العبادات إذا اقتصر عليها الإنسان فانه يدخل الجنة يدخل الجنة وقد جاء في صحيح البخاري عن أيوب أن رجلا كذلك قال للنبي عليه الصلاة والسلام أخبرني بعمل يدخلني الجنه قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر بماذا بالاركان الخمسة الاركان الخمسه وعند مسلم انه قال اخبرني بعمل يدنيني من الجنة ويباعدني من النار وعنده في روايه عند الامام مسلم رحمه الله تعالى قال فلما ادبر الرجل قال علي الصلاه والسلام إن تمسك بما أمر به قال دخل الجنه الله أكبر أن الإنسان يؤدي هذه المكتوبات كما يجب فهذا الذي النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أدى هذا الرجل هذه العبادات كما يجب فهينه يدخل, يدخل الجنة ففي دليل على أن هذه العبادات لو اقتصر عليها الإنسان فهينه يدخل الجنة لكن أن يؤديها كما يجب أن يؤديها كما أمر الله عز وجل سبحانه لا يؤديها كما يريد هو كما كما نرى فاذا قال وصمت رمضان أي اقتصرت على الفرض ولم أصم التطوع صمت رمضان ورمضان يجلس أن نقول رمضان يجلs أن نقول شهر رمضان بعض العلماء قال لا بد أن نقول شهر رمضان لكن في حديث عديدة عن النبي عليه ذكر رمضان يمكنه fair له رمضان لأنه قاله في القرآن لله שא� dile شهر رمضان النبي عليه السلام قال من, من صام رمضان وإذا دخل رمضان في حديث عديد عنه عليه الصلاة والسلام فقال وكما تعلمون الصوم هو, هو الإمساك لغتنا الإمساك والشرعا الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الشمس إلى غروبها تعبدا تعبدا لله عز وجل سبحانه وتعالى أبدا أن يكون هذا الصوم عبادة الذي يصوم لم يصوم عبادة بعض الناس قد يصوم حمية للصحة وكذا يريد أن يصوم لبدنه لذات هذا لا يؤجر الصوب الذي يؤجر عليه الإنسان وهو الذي يكون عبادة هو أن يصوب تعبدا لله جل وعلا وهذا في سائر العبادات قال وأحللت الحلال أي اعتقدت حله وفعلته وتناولت الحلال وتمتعت به يعني فعلت الحلال معتقدا حله معتقدا حله وهذا معناه أحللت, أحللت لأن أحل الشيء كما ذكر العلماء لها معنية أحل الشيء لها معنيان المعنى الاول لما نقول احل الشيء المعنى الاول الاعتقاد انه حلال والمعنى الثاني العمل به المعنى الثاني العمل به قال وحرمت حرمت الحرام اي اعتقدت تحريمه واجتنبته فحرمت الحرام نفس الشيء اي اجتنبت الحرام معتقدا أنه انه حرام معتقدا انه حرام ولذلك النووي رحمه الله تعالى لو تلاحظون هنا في الحديث الامام النووي بعد ان ساق الحديث لم يقيد الحرام بكونه معتقدا تحريمه لان اجتناب يعني قال معنى حرمته اجتنبته ومعنى احللته فعلته قال معتقدا حله ولم يذكر الامام النووي هذا في في الحرام رحمه الله تعالى لم يذكر هذا في الحرام لان اجتناب الحرام خير اجتناب الحرام خير لو أن أحد من الناس لم يعتقد أن هذا حرام، لكنه اجتنبه فهذا خير. لكن إن اعتقد أنه حرام، صار تركه للحرام عبادة. صار تركه للحرام عبادة. لأنه تركه اعتقادا أنه حرام، فأصبح عبادة. لما تترك الحرام، من الناس من يترك الحرام، لكن لا يعتقد أنه حرام، إنما تركه، فهذا لا يؤجر. أما الذي ترك الحرام مع اعتقاده أنه حرام، فهذا يؤجر، لأن هذه عبادة. هذه عبادة لله عز وجل سبحانه وتعالى يعني لو أن أحد من الناس مثلا الربا اجتنب الربا طيب ما يريد دخله في الربا ومعاملات وسط المده المدة وغير ذلك فهو اجتنب الربا الذي هو محرم لما؟ ليس لأنه يعتقد أنه حرام، وإنما اجتنب الربا لأنه لا يريد أن يدخل في الربا بسبب المعاملات الطويله وغير ذلك و أن هذه البنوك تأخذ أموالا كبيرة من الناس لغير ذلك فهذا نسأل الله العافية لا لا لا لم يفعل ذلك تعبدا لله عز وجل لم يفعل ذلك تعبدا لله عز وجل لكن إذا ترك ترك الربا معتقدا تحريمه وأنه ترك لله عز وجل صار مثابا أم لا صار مثابا معكس الأول ترك الربا لكن لا يثاب على هذا الترك لماذا؟ لأنه ما فعله لله عز وجل سبحانه وتعالى. قال الرجل أدخل الجنة. قال أدخل الجنة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم. أي تدخل الجنة. فهذا الحديث يعني قال آآ آآ أدخل الجنة يعني استفهام. قال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم أدخل الجنة. والجنة لا شك أنها دار النعيم التي أعدها الله عز وجل المتقين سبحانه وتعالى. هذه الدار العظيم التي ينبغي أن نعمل لها اخواني الكرام فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فهذه الدار العظيمه التي أعدها الله جل وعلا لعباده المؤمنين نعم ف هذا هذا الحديث فيه أن من أدى الواجبات والفرائض وترك المحرمات واكتفى بالحلال عن غيره من الماكل والمشارب المحرمه فانه يدخل الجنه كما يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى كما معنى يعني شرحه لأن كما قلنا اخواني كرام الناس في هذه الدنيا اقسام الناس في هذه الدنيا اقسام وهذا الذي يسميه الانسان لو أن أحد من الناس اقتصر على ما فرض الله جل وعلا ولم يزيد على ذلك هذا ما سماه الله جل وعلا مقتصد هذا يسمى المقتصد هذا مقتصد انا فيه ناس ثلاثه مقتصد وفي سابق ها سابق بالخيرات وفي الظالم لنفسه فهؤلاء الاقسام الثلاثه الذين ذكرهم الله عز وجل فهذا الذي يقتصر فقط على ما فرض الله جل وعلا يسمى مقتصد لم يزيد على ذلك ف... ف... فلذلك المقصود بهذا الحديث المقتصد الذي اقتصر على الفرائض ولم ياتي بالنوافل ترك المحرمات واكتفى بالمباحات واكتفى بالمباحات والظالم لنفسه هو الذي يقع في المعاصي دون الشرك دون لأن الشرك لا يغفر الله جل وعلا فالذي وقع في المعاصي دون الشرك هذا تحت المشيئة هذه عقيدة اهل السنة والجماعة من وقع في الكبائر والمعاصي فهو تحت مشيئة الله جل وعلا إن شاء الله جل وعلا غفر له وان شاء عذبه لكن لا يخلد في النار لا يخلد في النار يدخل يطهر في النار ثم يخرج بعد ذلك من, من النار نعم والثالث السابق بالخيرات وهذا الذي أدى الواجبات والفرائض والنوافل تجنب المحرمات والمكروهات وبعض المباحات احتياطا فهذا من أعلى درجات المؤمنين كما قال الله عز فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فالمؤمنون لا يخرجون عن هذه الأقسام الثلاثة وكلهم في الجنة وكلهم في الجنة لكن يتفاوتون فالصابق الخيرات هذا يدخل الجنة المقتصد يدخل الجنة الظالم نفسه كذلك يدخل الجنة لكن على حسب إذا اسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي التي هي دون الشرك فهو تحت المشيئة إن شاء الله عز وجل غفر له ويدخل الجنة من من من مع الداخلين وإن شاء الله عز وجل عذبه ليطهره من الذنوب والمعاصي ثم بعد ذلك يدخل الجنة يدخل الجنة فالمؤمنون لا يخرجون عن هذه الاقسام الثلاث كلهم في الجنة كما قال تعالى جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا قال ولباسهم فيها حرير حتى الظالم لنفسه في الجنة ما دام ليس عنده شرك ولا كفر وغاية ما هنالك أنه عنده معاصي وكبائر دون الشرك أن الشرك لا يغفره الله جل وعلا إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء حتى نعلم عظمة التوحيد لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لان أشركت لا يحبطن عمل ولتكونن من الخاسرين فالشرك لا يغفره الله جل وعلا فهذا الظالم لنفسه هو من أهل الجنة إما أن يدخل بعفو له مغفرة وإما أن يعذف النار بقدري ما يطهر من ذنوبه ثم يدخل الجنة بعد ذلك فهذا حديث عظيم إخواني كرام في بيان لهذا الأمر وهذا الحديث من فوائد حرص الصحاب الكرام رضي الله عنهم. دائما نقرأ في حديث النبي عليه السلام ونقرأ حرص الصحابة على السؤال كانوا يسالون النبي عليه السلام. وهذا الرجل لما جراجل جاء فهذا كلهم صحابة لانهم راوا النبي عليه السلام لأن الصحابي من هو الصحاب؟ الصحابي هو الذي رأى النبي عليه السلام أو هو الذي لقي النبي عليه السلام حتى يعني لا يخرج من ذلك الأعمى لأن معنى الصحابه كان كانوا يعني مكفوفيا البصر. وذلك الحافظ بن حجر عرف الصحابي بهذا التعريف لانه قلنا من راى يعني إذا لم يرى فليس صحابي واذا قال من لقي من لقي النبي عليه السلام والسلام وآمن به ومات على ذلك فهذا هو الصحابي هذا يسمى الصحابي وهذا احسن تعريف للصحابي فاي رجل جاء وسأل النبي عليه السلام وكان مؤمنا بالنبي عليه السلام تبع الذي ليس فهذا صحابي لانه راى او لقي النبي صلى الله عليه وسلم وفيه بيان غايات الصحابة رضي الله عنهم وتذكرون مرة معنا أحاديث مؤخرا في في في الجمعة أن الصحابة كانوا كما حديث بن جبل قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار الصحابة رضي الله عنهم حرصهم كان على هذا على دخول الجنة على دخول الجنه قد مر معنا كما علمتم يعني في هذا حديث جابر بن عبد الله وأبوه عبد الله بن عمر بن حرام ولما كانت غزوة أحد قال لي لجابر ابقى مع أخواتك الصغيرات اعتني بهن لأن كانت أمهن ماتت وعبد الله بن عمر بن حرام لأكون عشر عشر من بنات وقال إني أرى اني أول من يقتل في هذه الغزوة وفعلا كان أول من قتل في هذه الغزوة والصحابة رضي الله عنهم من أشد الناس حرصا على دخول الجنة رضي الله عنهم ما كانوا يهتمون لا بكثرة الأموال ولا بكثرة البنين ولا بكثرة الترف والترفه في هذه الدنيا ولهذا رضي الله عنهم كانوا يسألون عن الجنة وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال للنبي عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله قال له أريد مرافقتك في الجنة أريد مرافقتك الجنة. الله أكبر سؤال من مننا من من من لا يرجو ذلك ومن مننا لا يتبن ذلك لكن شوف النبي الكريم عليه الصلاة والسلام المعلم معلم الخير الناس عليه الصلاة والسلام ما يربط الناس بنفسه وما يربطهم ب بالأسباب الدنيوية أو يقول أنت صحابي أنت معي ما تفعل شيء نم كل اشرب اعمل اشتغل في هذه الدنيا لا تحمل هم أنت في الجنة الله النبي كان يربطهم بالله عز وجل يربطهم بالأسباب بالطاعات فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قال فأعني على نفسك بكثرة السجود أعني على نفسك بكثرة السجود ما معنى كثره السجود أي كثرة الصلاة الصلاة فهاشف للصحابي قال يا رسول الله أريد مرافقتك في الجد فلم يسأل نقودا ولا مواشي ولا بهائم ولا بنين ولا ترف ولا شيء في هذه الدنيا إنما سأل أن يكون مرافقا للنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الدنيا فهذا الحديث إخواني الكرام فيه أن الإنسان إذا اقتصر على الفريضة لكن كما يجب وعدد منا نحن نقتصر على الفريضة لكن هل نؤدي الفريضة كما يجب لا نؤدي الفريضة كما يجب لكن إذا اقتصر على الفريضة الإنسان وأداها كما أراد الله جل وعلا فإنه يدخل الجنة يكون من أهلي الجنة وليس معناه يترك ما بقي لأن فيه سنن مؤكدة كما كسنتي الفجر النبي ما كان يتركهما أبدا وذلك الوتر سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن رجل ينام ولا يصلي الوتر قال ذلك رجل سوء قال ذلك رجل سوء كيف ينام ولا يوتر أو لا يصلي الوتر وهذا ليس معناه أنه ترك واجبا أو فريضة لكنه ترك سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. فلا نترك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجعلنا من عباده الصالحين هذات المهتدين لا ضالين ولا مضنين اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه الجمعين